وَوسَخررَ الشَّمسَ وَال القَمَ كلّ يجرين أأَج مُسمََّ يُدَبِّرُ الأمر يُفَصِن الْآياتَ عَكُم بنِقائِ رَبّكُ تُوقون وَوهو الذي مَددى الْ الأرضَ وَجعَلَ فيِيهاراسَ وَأَنه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 وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جديد أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وََّذ يُريُُ الْ البَْرقَ خَْفَ وَوطَمع وَُنشِعُ السَّحابَثثِ قال وَسَبِّحُ الرادُ بِحَمْدِهِ وَْمل إنكَةُ مِنْ خيفَةِ.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 وَالَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلُّوا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِطَاعَةِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّةٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ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 قُ إنِ الله يُظلّ مَ شاباء وَحدي إلَهِ مَن, من أَناابَ الذيين آمنوا وَتَقْمَّ قُلوبُهُ بذكر الله ألا بذِكر اللهه تَطمَ إّ القلوبَ الذيينَ آمنوا وَامِن الصَّالحاتِ طُوبَ لَهُ وَحصْنُ م ل ذلك أرسناك في أمة قد خلت من قبلها أمم للتتلل عليههم الذي أو حينا إليك لتتلل عليههم الذي أو حينا إليك وهم ييكفرون بروحمن.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 ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم ثم اخذتهم فكيف كان عقاب افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركا اقول سموهم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 قُ إنما أمِررتُ أن أعبدَ الله وَلا أُشركَ بِ إليْه أَد وَإلَهِ م آاب وَوكذِكَ أنزَلناهُ حُكم ع رّ وَل إنن التَّبعَ أَهْو أَهُم بعدم جاءك منِنَ العلْ مَا لك منِن اللهَّ من يو وَلا وَاقو ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية